وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن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 دونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَعْوَاكُمُ النَّارِ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ أَلَمْ يَعْنِنِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ لذكر ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون يعلمون قَدْ بَيَّنَنَا لَكُمْ لَأَيَاتٍ عَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّ الْعِلْمَ الصَّادِقِينَ وَالْعِلْمَ الصَّادِقَاتِ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ عَجْرٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ ورسله أولا والصديقون والشهداء عند ربهم لهم عجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم إعلموا أن ان الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم ي ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا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 لا من نصيب في الأرض ولا في أنفسكم ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبر أن نبرأها إن ذلك على الله يسير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 وليعلم الله من ينصره ورسله بِالْغَيْبِ إِنَّ الله قوي عزيز ولقد أَرْسَلْنَا نوحا وَإِبْرَاهِيمَ وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثيرا من فاسقون. ثم قفينا على آثانهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رعفة ورحمة ورهبانية لبتدعوها ما كتبناها عليهم إلا بتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون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 يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.